تسعة. استمع إلى العبارات واكتبها تحت التقويم الصحيح كما في المثال شباط كانون الثاني آذار أيلول أيار آب تموز نيسان كانون الأول تشرين الأول تشرين الثاني حزيران